الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبيك المكين الذي مثلت له أمته في الماء والطين اللهم صل وسلم على نبيك المختار الذي مثلت له في عرض حائط مسجده الجنة والنار اللهم صل وسلم على نبيك المبارك الذي ما طحك إلا له قط المالك اللهم صل وسلم على نبيك الجليل الذي ما على قبض روح أمري قبله أزرائيل اللهم صل وسلم على نبيك المحب الذي بكى لموته جبجيل أنتهى اللهم صل وسلم على صفيك المصال الذي كان يدوره في منزله خازن الجنة رضوان اللهم صل وسلم على نبيك العاقب الذي كان لا يتخذ قهر مانا ولا حاجب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وصحبه الذي كان اذنا بعينه لم ينم قلبه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي جمع لهم بين الوحي والانقائ في الروع والذهول اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي خاطبه جميع الحيوانات بأنواع الكلام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي كان يضلل تمان الصباب الغلام Allah ﷻ ﷺ صل على ﷺ ﷺ محمد عليه السلام الذي كانت ﷺ ﷺ ﷺ السلام ﷺ صل ﷺ ﷺ على ﷺ ﷺ محمد عليه السلام الذي كانت ﷺ ﷺ أجمحتها الملائكة الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي كانت أمه تسمع تسبيحه وهو في علمة الأرحام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي كان يحن على صلاته فيه المسجد الحرام اللهم صلِّ وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي كان يلبس روقنا اليمانية بيده يستلم الحجر الأسود بفيه استلام اللهم صلِّ وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي كان خاتم النبوية بين كتفيه كقزط في الحاجلتي أو كبيضة الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي كان يسمع أصحابه تسبيح الحصاء بكفيه والطعام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي يقضعوا الليلة كله بالنكاء والهيام لشدة ما يقاسيه من المحبة والغرام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي كان من شانه مواصلة الصيام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي كان اسمه مكتوبا على نهور لحوري وحباه الملائكة والسرادقات جنة والخيام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عليه السلام الذي جمعت فيه ما كان مفترقا في جميع الأنبياء والرسل الكرام من الأخلاق والعبادات والتشريعات والإلهام فبذلك فضلته على جميع الأنام فقلت فبهداه مقتله فجمعت له بين خلقي آدم ومعرفة شيط وشجاعة نوح وخلّة إبراهيم ولسان إسماعيل وارضى إسحاق وفصاحة صالح وحكمة لوط يا ياقوب وصلاة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد موشع وصوت داود وحب دانيال ووقار إلياس وعسمة يحيى ودهد عيسى ثم أغمسته في أخلاق النبيين إلماسا مستبينا فنال ما لم يناله جميع المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي خلق الأنبياء من قطرات نوره واكتسوا في التقدير الأول حلول جماله وحبوره وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي ركع في جوانعه حضرات القدس فكانت الملائكة تسبح بتسبيحه وهو راتع في رياض الأنس وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سبب الوجود علة ظهوره بعد العدم الذي استغاءت الأمام من بحار نوره في القدم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي أنا للخلوقات إحسان وحسن الذي وشحهم ببشاع أوصافه المحققة منيته بما عار الأسماء عسناه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وملانا محمد الذي خلق جميع العوالم من الرشحات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الذي ما زغ فصره وما دغ إذا رأى من آيات ربي الكبرى ليلة إسرائه وكيف يطغى بصره عند رؤيته أنوار تفجرت جداولها من على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وملائنا محمد الذي صدرت عن نوره أنوار نيرات وربما أفلت تلك نيرات دائمة الولوع على العوالم زاهرات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي أقدت سني النبوة في الأزل إذ بالمقامات الصفائية من الأواخر والأوائل وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المقام المكين محكوم بقولك بل قد رآه بالأفق وعلى آله وصحبه وسلم الله أم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي فاز بالتجميات المحكوبات في أشراف المواطن فاقتبس جميع الإصطفاء من قبس نوره محبوبيته ما جملهم له في الظواهر والباطن وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المحر أمارك الزاخر الذي أودع توقن ذنورك الباهر وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومن محمد الذي مدت بحره زاخرا في بحار جبروتك إذ نصبت الخلق في ضوء البهاء عند انفرادك لملكوتك فجعلت متارهم عليه ومرجعهم إليه وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا وملائنا محمد الذي عشيت عند خلق نوره جميع الصور بجزمة من ذلك النور الذي هو من أمالك الأعدية فساطعت مجتمع النور في تلك كصور الخفية فوافق صورة نبيك المختار من البرية وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المقفي جميع الأنبياء إذ في درجات وضايله وعولائه واجعل الكل خلف ظهره يتبعونه من ورائه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحاشر الذي يحشر الأولون والآخرون على قدمه أن ينون يجتنعون على ما لديه إذ ينودون به إليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي يستظل إبراهيم خليل الرحمن تحت لوائه يوم العرض إذ الحبيب سلطان ذلك اليوم والسلطان ظل الله في العرض وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العاقب الذي أعقب كثرة الأتباع فأفاض على اسمه العاقب بعاقبه العاقبة الحسنة في عمته في سائر الأصقاع وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مبلانا محمد الماع الذي يمح الله به الكفرة وعبادة الأصنام ولم يزل محله كفر في أمته حتى يخرج بلده المهدي وعيسى عليهما السلام وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وملائنا محمد الخاتم الذي ختم الله به الأنبياء والمرسلين ظهوره الأنيس وختم على ذاته المقدسة بخاتم بُوته جميع جزاء البُوَت كما يختنوا على العائن النفيس وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الأول في رجبته وارقيه إلى سماء الحقائق والآخر في إرساله وبعثته إلى جميع أفراد الخلاقي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الظاهر في ذاته الحائزة الجميع الفطائل المطهرة بغيره من جميع الأدناس والرذائل وعلى آله وصحبه وسلم الله أن نصلي على سيدنا ومولانا محمد النبي الرفيع مخبر عن الله بأصدق الحديث البتيع وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الطيب الذي طابت الدنيا وما فيها بطيب وجوده وطابت الأسماع والقلوب بما منح وما يمنح من عظيم فضله وجوده وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من في مار الأسرار من رياض أبواع المعارف فيا لهاب في مار وعلى آله وصاحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد من لرداء أنوار الكمال والجلال من زي الجليل عراء سلام نمزه في حظرة القدس وتجليله على آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد الذي التمس الأنبياء والمرسلون قطرة من وابل أنواره طلبا جميع المقربين والأنبياء رفة من بحار أسراره وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الذي ظهرت مناقب نوره في أصلاب آباه الظاهرة وأرحم أمهاته الكرام الطاهرات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي أزهى نوره في وجه آدم والشيف وإدريس واكتسبوا بإزهائه ملامس البسط والتأنيس وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي هبطه في صلب آدم إلى الأرض وكان وسيلة له في قبول توبته وبشارة وكان سره الأحمدي لقاح في مار نسبه والعمارة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي قدف في صلب نوح في السفينة فكانت بركته آمنة من الغرق ولراكبها حافظة آمنة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي ركب في صلب إبراهيم في المنجنيق فصارت النار ببركاته بردا وسلاما وتبدلت لما ذلل وروض أنيق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الذي أخرج بنوره من الظلمات من آمن به من الجنة والناس الذي سمع تسبيح نوره في صلب جده سب على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الحاشر الحخاته الذي سجد لنوره كل شيء وهو في صلب جده على آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب العز والملك والنبومة الجاه الذي سلب نور جماله الناظرين وهو زاهر في وجه أبيه عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صم على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين الذي انشقت بعظمته القمار فانشقت إنشاقه مرار الممافقين وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي المختار الذي أمن لفراقه الجزع وحن حنين العشار وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الهادي الذي غيث بدعوته النادي والبادي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واجعل له في الأنبياء والمرسلين اليد الطولى وأعظم له نوره فرقهم في الآخرة والأولى وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانشر رايته فوق رؤوس اصفيائك تظهر سيادته على جميع ملائكتك وانبيائك وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واظه شمس أمواله عرسات القيامة حتى يخفف نور علمه خصوصيته فوق أرباب إكرامه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد وازرع حبه وحب آله في جميع القلوب حتى يتجاوز عدد محبي عدد الرمال والحصاب أنفاس الصباب والشمال والجنوب وعلانه وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واجعل قلال أنباره في العالمين دائمة الاتصال ليكون واسدة لهم في كل جمال وكمال في الماطين والحال والاستقبال وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا وملائنا محمد واجعل نوره فوق كل نور في الدنيا والآخرة ونور العرش الكرسي والشموس والبدور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلِّ على سيدنا ومولانا محمد واجعل فوق النور النحور العين والبردال في عالٍ في عالِ القصور وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا ومولانا محمد واجعلني تحت ظل نوره في الدنيا والآخرة البسني في جوالحي في جنتك حللها الفاخرة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأطاع في عالمي عضائي جسمي شمس رياهي وأذهب كل ما أحشائي بطلع أطمالي بهائه وعلى آله وصحبه وسلم <سؤال> اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واجعل نوره تليلي إلى سراط المستقيم وقائدي عن عبادك الصالحين إلى جنة النعيم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وألبسني قميص نوره ورشاديه ومن تقني بمناطقي حبه وبداديhi وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد واجعله رعايا محيطا بذاتي وحارسي جميع جهاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنشؤ نوره في لحمي ودمي وفي عيني وفي قلبي وفي جناني وبين يدي ومن خلفي ومن فوقي ومن تحتي وعن يميني وعن شمالي وفي لساني وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على من جعلته بيته بيت الختم فختمت به الرسالة وبعمه العباس الهجرة وبختمه وبختمه وتربيته الخلافة وختمت الأسباط بنيه سيدي شباب أهل الجنة الحسن. والحسين الطاهرين الأكرمين وختمت ابنه المهدي دولة الإسلام وملاية الأيام وعلى آله وصحبه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم